بسم الله الرحمن الرحيم. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أذير قومك من قبل أن يأتيهم من قبل أن يأتيهم. عباد الله واتقواه ونطيعه. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجر مسمى. إن أَجَلَ اللَّهِ ذَاتٌ فلم يزدهم دعاء إلا فرارة وإني كلما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستعشوا ثيابهم واستعشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبروا وآسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات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 نبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيما ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكو منها سبلا فجاجا. قال نوح الرّب إنهم عصوني واتبعوا. والتبعه من لميزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكر الكبارة وقالوا لا تذر النعمة تكن ولا تذر النودى ولا تذر النودى وَقَضِي أَضَلُّوكَ كَثِيرًا وَلَنْ تَزِيدَ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ وَقَدْ أَفْلَحَ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِنَّا خَطِيئَاتِهِمْ يُغْرِقُ فَوْتَ خَلُونَ نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا, فلم يجدوا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 ولما دخل بيتي مؤمناً ولي مؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إني